بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا كمان لا كمان على قيد خلق الله أسمعين وعلى آله وصحبه ومنشار على سبيله ومنهجه إلى يوم الدين أما بعد فقد شرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان الأحسان المتركبة على, على الرضا وهذا ما يسميه علماء بآثار الرضا فباد أن بينا رحمه الله حقيقة الرباء ومتى يكون رضاءا معثرا وماذا ينضغي حتى يفكم بتأثيره في بيان الآثار المترتب على الرباء وهذا من ترتيب الآثار وتسلسلها لأن الآثار يتكلها لها بعد إثبات الشيء فبينا رحمه الله أنه متى أربعة امرأة طفلة يعني وقعت الرضاعة الشرعية على طفل محتضرة فكانت حولين وكانت خمسة رضاعات معلومات مشرعات فإنه يصير ولدها يصير ولدا لها في النكاح هناك أحكام تتعلق بالرضاعة منها ما يتعلق بالنكاح ومنها ما يتعلق بالنحرمية ففي النكاح لا يجد له أن ينتحه لأنها أمه من الرضاء فالله تعالى ذكره من حرنات الأم من الرضاء فقال سبحانه فرمت عليكم أم هاتكم فإذا أربعة امرأة قسنا وصار لها لها وحينئذ لا يحد للولد أن ينسح والدهم والله تعالى جعل الرضيع صرعا عنا أربعة فقال فرمت عليكم أم هاتكم فمعنا ذلك أن الرضيع ولدا للمرجعة مم. صار ومدها في النجاح والنظر والنظر أيضا يجوز له أن ينظر إليها كما ينظر المحرم لمحرمه ليس في أجنبية وهذا الفرع الثاني الأول يتعلق بالنكاء والثاني يتعلق بالنظر فيجوز له أن ينظر إليها مم. والخلوة والخلوة يجوز له أن يقتني بها لأنها من الحارم وقد قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح لا يخلون الا لا يخلون رجل بامرأه الا كان الشيطان ثالثهما فدينا عليه الشرع والسنة انه لا يجوز للمسلم ان يخلو بامرأه اجنبيه لا تحل له وانه إذا فعل ذلك كان الشيطان ثالثهما وهذا يدل على ان فكره لانه البلاء العظيم مشتق مستقيم فإنه إذا كان الشيطان ثالثاً لهما سرول لكل منهما وأدخل عليهم الظلام ولكن إذا حكم بالرضاء حل لهم يختلقه فهي أمه من الرضاء أو أخته من الرضاء أو عمته من الرضاء أو خالته من الرضاء كما يختلق لأمه من النسى عمته من النسى وخالته من النسى والمحممية والنحرمية سيجد لمن يمتها ويجد لمن صافحها فإذا مد يده إليها ردة عليها مصافحة لأنه لا يجوز عن مصافح امرأة ليس اتباك نحرم قال صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء كما قالت له هند أمد يديك يدف مبايعك يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء يعني أجل ريال إنما قولي لواحدة من كنك قولي لفائل كنك وقالت عائشه رضي الله عنها كما بالحديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نام في راكه صلى الله عليه وسلم و في الحديث ان عليه الصلاه والسلام لان يطعن في راس احدكم بنخيه من الحديد من النار يعني ابر من النار صلى الله عليه وسلم وعليه. لان يطعن في راس احدكم بنخيه من الحديد من النار وينخذ الى جسده اهون من أن يمس راسه لا دخوله في صافيه هي النسحى ورب دون شهر إلا إلا كان إذا كانت ضرورة كالطبيب للعلاج والدواء أو الإنسان المنقذ بمرأة او أو غريطة ونحن ذلك تضطر إلى أنسى هذه الأمور مستثناء بقدر الضرورة والحاجة ثم تقدم معنا في بعض النساء المتحلقة بالرخص وولد من نسب لدنها إليه بحمل أو وطن وولد من نسب حملها يعني حمل المرأة المرجعة إليه يصفح والد اللبن فهو أبوه من الرضاع فلو طردنا أنه مرتبعا من خبيجه وخبيجه زوجه من عبد الله وكابا اللبن من ولد عبد الله حملت منه فأنجبت محمدا ثم بعد المجازه كابا اللبن فجاء هذا وشرب من اللبن فهو ابن لهذا الرسل ولو أن الرضيع كان أنت بنتا فإنها تحي... تصلح محرماً بهذا الوجب لأنه أباً لها أمن الرضا وفي الصحيحين أن المؤمنين عادشة رضي الله عنها وأرضاها أن أفلح ابن عبد القرعيف رضي الله عنه وأرضا اتأذن عليها وأفلح كان أخاً أن أفلح أخى عبد القرعيف أن أفلح أخى عبد القرعيف ابو قرعيف كانت عادشة رضاً معنا رضا حسد من رأسه فالسأذن هذا أخنح وهو أخوه فلن تأذن له عائل وقالت لرسولنا يا رسول الله إنما أرضعت لمرأته ما أرضعني أبو صعي فقال عليه وسلم إئذني له فلدة يداك إنه عمك من الرضاك إنه عمك من الرضاك وهذا ينسبني العلماء في لبن شحي أي أن الرجل له تأثير للرضاك كما أن للمرأة سبيرة وهذا ثابت إلى أن فطح المفعلة أن البدن يتوب من مع الرجل ومن مع المرأة فكما أنه في النسب يكون هناك اشتراك بين الرجل وшей المرأة فذلك أيضا في الرداء يكون هناك اشتراك بين الرجل وبين المرأة فالرجل الأب والمرأة أم من الرداء ذلك للعقل ذال ولذلك قال خاطبها قال حقيب بن هواجب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن اللاتب الحضار مهم إلا أماتك والصلاةك من الرضاع فأستك بدل شعب النسب وهذا مستقر لقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وذلك أنه لو كان بالنسب الرجل الذي وضع فإنه أب والابن ابنه والفروع الذي شاركه هذا الأرض في أصليه كالأعمال والعماس محالي فلا يتعيب في الرضائم محالي فجميع من ينجبه هذا الرجل الذي اعتبع الرضيع لبنه يعتبر أخا بهذا الرضيع ثم ننظر إن كان هذا الذي أنجبه من نفس المرأة التي اعتبع منها الرضيع فهو أصل شقيق وإن كان هذا الرجل له زوجة ثانية فأنجبت أولادا فهم إخوى من الرضاع لأسا ولأن هذه المرأة تزوجت رجلا قبل أو بعد الرضاع وأنجب قبل أو بعد الرضاع فهم إخوى من الرضاع لأنت فأصلح للرضاع غد من نفسها هناك عقل من الرضاع الش أوير وهناك عقل من الرضاع لأب وهناك عقل من الرضاع لأنت والحكم لأنه من ان مثار المرأه جاري بحصنها جاري الرجل لانه مشترك بين الرجل وبين المرأه ومثارمه ومثارهم ومثارها ومثارهم مثارهم دون ان يملك كل منهما قوم ومحارمه مثارمه يعني محارم ومثار المرأه هذا الرأي اذا تضع لأن المرأة صار جميع الناس ينزدوه المرأة وجميع المحارم المتعلقين للمرأة في الأصل يعتبرون إخوة له مثلا إذا كان لها بناء فهم أخوة وإذا كان لها ذكور فهم إخوة والأس لو كان الرضيع جنسا أنشا فإن في هذه الحالة تعتبر الذكور إخوة ويكون المحارم منها وكذلك أيضا بالنسبة للجناء في حق الدكور فكما يجري الحكم جارب في الوضاع كما هو في النساء وابتناء على ذلك وظن العلماء ذلك على قوله عليه الصلاة والسلام ثم الحديث الصحيح يصرم من الوضاع ما يصرم من الوضاع ومثارمها المثارم وفحارمها محارمهم محارم, محارم الرضيع فهذه المرأة بالنسبة لأصولها وبالنسبة لفروعها والأصول لهذا رضيع لأن أصول في أصول لشروع وقد تقدرت معنا هذه أو في النساء ودينناها في نسألة موالع النساء وديننا عما الأصول إذا تعلق بها محارب مثل هذا شرنا وقلنا إن الرجل سحرم عليه عمته المباشر وعمة أبيه وعمة أمه فعمة الأب عم الأم الأب لأولاده وعمة الأم عمة لأولادها وخارة الأب خارة لأولاده وخالة الأم خالة لأولادها فإذا لا يختص الحكم بنفس الأم ولا يختص بنفس الأب فالأصول, فالأصول يجلي عليها التحرين كما يجلي على الفروع يجلي على تحرين كما يجلي على أصوله لذلك ما ذكرنا في النسر نذكره أيضا هنا في الرضاء فالفط مواحد لماذا لأنه لن لما ارتضى صرى فرعا لهذه المرأة وصرت عليه أحكامه فهذا الأب الأب لو كان الذي يرتضع ذكره سجليه محارم هذا الأبد محارم محارم يعدين مثل النسل الآن الأب أبنى بلاته محارم أخواته محارم لذي أخته محرم من حيث الأصل لكن هذه القاعدة كما في القصول قد تستجنى من الربيعة محرم للأبد لكنه ليس محرم لإعدين وهذا الحالة وكذلك في الرضاق فنحرم من الأبوة ليست محرمة لإبنه وكذلك بنت العلم فإنها قد تكون بعض بنت, الآن بنت, علي بنت أختي ولكنها محرم من الأبوة ليست محرمة لبنه الآن الوالد تكشم عليه بنت أختي وابنت أخيه لكنها بنسبة لولده بنسبة عنه بنت خاره هي أجنبية ليست محرم وبناء على ذلك لحينها الأصل فإنه يحكم بأنه الرضاع يأخذ حكم النفسد وقصد الحلم من هذا البين أن التحريم بالرضاع يجلي فيه ما يجلي من التحريم بالنفسد دون أبويه دون أبويه يعني بالنسبة لهذا الرضاع أبواه وأسنى أبويه ولذلك الرضاع يختص فرض رضاع نفسه فإخوانه وأخواته وأبوه وأمه أطوله. هذه كلها لا يجلي عليها الشكل لكن فروعه نعم فروعه لأنه اغتدى بهذا النبن ليسل الشكم إلى فرعه مثلما سرى إليه أم لكن بالنسبة إلى أصلي الأب والأم فإنه لا يجري التحرينها أجانب أجانب فلنقررنا أن محمدا أبتضى عن الخزيجة فهو ولد لها ولكن أبو وأمه لا يعرف بمحارة لا للذكور ولا من الإناث بالنسبة لمن حتى مصلنا في أرضاعة فأبوه ليسو بنحرم له والأكف الذي أرضعه وهو أبوه من لا يرشف على أمه فليسو بنحرم لها فهذا يحفظ من نسبة للرضيح دون أصلين وأبوه ليسو بنحرم له كذلك أصولهما وقرور الوالدين أصول الوالدين الجزة والجزة ليسوا بالنحام لأنه ما ارتضى وليس له ماك يا إخوان لو أنا شخصا جاء يريد أن يرتضى فهم بالأطل أجلعين محمد حينما جاء إلى الرباح فضى أجلعين وجاء وارتضع فتعلق التحرين به وبما يتفرع من هذا الله الجسم قد اتفرى باللباب البقية الفروع والحواشي أجانب فالأطل فيهم عندهم أجانب لا تتعلق بهم فرمة ولا محرمية ولذلك يختبق التحليم به هول فلا ينظر إلى أصله ولا إلى طروع أصله وحواس الأصل مثل أخواته وإخوانه وأعماله وعناده فيدود لأخير من البضاء المنكح أختهم من النفذ يعني ليست هناك محرمية بينهم وبينها أو أمر الموجب تحليم مكاخها عن إهنان فتضاح المرضعة لأدى المرتبة فتضاح المرضعة لأدى المرتبة لو أن أبا سوفي عن أبي ذو يرى أرد أن تزوجها لأنه يتزوجها وحين إذن لا بأس لأنها أجنديا فالتحريم اختصت بمحمدا لدى أبوه فلم يرتضح والمرأة ليس بينها وبين أبي أي عرقا من النفذ يعني أمرأة أجنديا وحين إذن يحل لأبيه أن يتزوج هذه الأم ويحل أيضا حتى لأخيه أن يتزوج أمه من رضايا لأنه أسندي وهي أجنديا ومرض المصنف أن يبين بهذا أن التحليم يخفص بردو وتفطيع أن تفهم مسائل التحليم إذا نرد إلى أن الأطل أن هؤلاء عجال وأن الرضيعة أدخل على نسلهم سببا موجدا للتحليم الرضيع فإذا أدخل على نسل سبب موجدا للتحليم بقي ما عداه على الأطل ثم تنقر إلى لا تفرع من هذا الرضيعة لأن الذي تفرع منه آخذ الحكمة الأصل حكمه هو ولذلك اختصت في حين بالرجل مدى السبع وبالمنت الذي بربيع والربيعة كثلة ولا يسري لأصله لا للوالد ولا للوالدة ولا لأصول الأصول ولا للفروض لأن كلهم أجانب لا يتعلق بمتاحين وأخيهم من النفذ كذلك أخوهم من النفذ أجنبي لو أرد أن يتزوج أخته من الرضاعة حمله ذلك لأنه ليس بينه وبين أرضه محمد ارتضع وأخوه خالبي لذا نتزوج أخته من الرضاعة ما يحيله ذلك لأنه أجنبي وليس بينه وبين أخي موجب للتحريم وأمه وأفته من النسب من أبيه وآخيه فذلك لأبيه وآخيه من الرضاعة لو الصورة بالعكس أول قلنا إن أباه من النسب يحله أن ينتح ثمه من الرضاعة العسل الآن لو أن أباه من الرضاعة أراد أن ينتح الله من النساء رابحة هي بحيث الأصل الجنبية كذلك لو أراد أن ينتح وقتهم من النساء فلا بس لأنها الجنبية ليس هناك موجب ينتحي ومن حرمت عليه دينتها فأربع كفلة حرمتها عليهم وطكقت مساحها منه إنسان الزوجة قال رحمه الله ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت بثنه ومن حرمت عليه بنتها فالزوجة إذا فالزوجة الإنسان حرمت عليه بنتها فلو أن هذه الزوجة قامت وأرضعت طفبة عقد عليها هذا محمد رضي وعقد على طفنه و أراد أن يعني عنده زوجة تغارف الزوجة من هذه الطفنة وقالت بسم الله نرضعها إذا أرضعتها صارت بنته من الرباح لأنها تفرح بنتها به الزوجة وَمَنْ حَرُمَتْ عَلَيْنِهِ بِنْتُهُمْ يعني إذا كاد الزوج هي التي حرمها ربيبة تحرر بها فإذا نقلتها من الشم إلى الحرمة وأصلحت حراماً عليه بنته بنته من إذن الرضاء وهي بِنْتُهُمْ وَلَا يَشِلَ لَهُمَنْ يَنْكِحَتْ مِنْتَوِمْ الْرَضَاءُ معنى ذلك أن الزوجة أصفت المكاح وإذا أصفت المكاح لتحملاً الآثار والمسؤولية عن هذا ال طبعا ينفسخ هذا المكاح الذي بينه وبينه الطفل إذا انفسخ المكاح يرقى السؤال عن النهر لأنه إذا عقل عليها وهم العقل صحيحا المهر يرقى السؤال عن النهر فإذا حصل الفسر قبل الدخول اتحقف الطفلة نصف النهر حتاء يعني ما لديه استخطاق لها وإذا حصل الفسر طبعا ما يقع في الطفلة لكن يوضنا عن الرضاء الكديد وحصل إرضاء الكديد وحصل بعد الضفول أهمي مسألة ثانية لكنها نتكلم الآن على مسألة الإرضاء قبل الضفول فإذا أرضعت القشلة في هذه الحالة تستحق الطفلة نشنها لأنه فشق قبل الضفول من الذي يكون نسو العهالة هذه اللتي تستطيع مثل حينما تأتي وتربع الطفلة أو تربع الطفلة أو تربع الطفلة في هذه كلها أشوار كما أن الشكر بالنسبة لها هي هو ذكرها لأنها تشكر يأتي نجد التحيل لكن لو أن امرأة لو أن امرأة أخذت هذا الحليب كان محدودا في شعر وأخذته وأربعة مصطبية في قوة أو أن شخصا هدد هذه الزوجة وأخذها في حتى أربعة أطلت هذه مسألة الثانية لكن نتكلم إذا جاء الإخلال من الزوجة فحين إذن تتحمل نصر مستحق لأنه مثل حق قبل إذا حصل لفص خودة الغرم ومن حرمت عليه, عليه جنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفتقط مكاحها منه إن كانت زوجة حرمتها عليه إذا لم يكن عقد عليها يسخن هذا دون انتخان هذا بلا ادخاء لانها تنسب من الرضاع بالاجماع لا يجوز ان ينتخب بده الى رضاع النبي صلى الله عليه من الرضاع من نفسه فان كانت زوجته مثل هذا ترى صوره تلقت من كاحها وحرمتها عليه نعم وحرمتها عند اذا تقت بكاحها منه انتهاء زوجها فتقت كانت زوج يعني كانت عقد عليه يعني يعمل على قفلة من جزء يعقل على قفلة لو قال شخص لآخر زوجت كابلتي وهي قفلة وقال قبلت وتم يعاقب ذلك لخبور شاهدين العزين فما ذكرنا شروط صحة النكاة طح صح النكاة وثبت وثبت صحة زوجة ذلوه نعم وكل امرأة أستدت نكاة حنسيها برضاع قبل الزخول فلا نهر لها وكل امرأة أستدت نكاة حنسيها قبل الدخول سلام الله عليه هذا اطيق في صوره منها بالصور منها في جد برعه تتب عقد على قصه ثم دبث القصه مثل ناس وجاءت لي وهي نائم ورضعت منها خمسه رضعات المشتعات. في الساعه في الحكم صارت صيده هذا التحريم وقع في ذم ودائما ترى حيث أن الربيعة ودون البلوغ مسألة أنها بالر أو غير بالر هذا في إحسام الشرعية من كل تفلي فيهم حيث بإسمه عدمي البلوغ لكن في الأحكام الوضعية هي الأسباب والسروط والموانع هذه لا يتفت فيها إلى التفليل وانتفت فيها إلى وجود الشيء بغض النظر على كم بلسان بالر أو غير بس الطفلة هذه إذا دفل وشاربت هذا الحريب فقد فعلت ذلك بنفسها وأدخلت الفساد على نفسها وذلك لو أن هذه الكفلة حصل منها الناجاب ثم سأتينا في الجنايات وبركت على أمها وقتلكها فهذا قتل خطأ ويعتبر خطأ ممط منها طاقة لها وعليها وقلان على ذلك الشاهد أن هذه النسوة لهذه الكفلة أنها إذا قدت وشربت اللبن هناك الأم هي التي والزوجة هي التي أغرب وهي التي يعني أعالف على ذلك وليس رب ذلك ولكن هنا الزوجة نائمة أو تظنها بنت من ما أخيها فما شعرت الله وقد انتقى من الزبئة وسكتت عنها ثم تبين أنها الزوجة المباركة فما شكر يبصخ النكاء لكن الفساد لن نأتي بفعل الزوجة وإنما جاء بفعل الزبئة وحيني لله الله الزبئة الزوجة لدفع النصر المهر الذي يكون للصبية لحال فصل عقلها بشأنه لي الذي تفضل في الإطلاع في تدخل نساح ودوانه هو الصبية وحين عيد الله علىها لأنها أشهدت على نفسه لا شيء آخر وكذا إنسان قتلة تدبت برابعة منها كذا دبت أو كانت من نفسه للأصل تفسد نساحها من قال دبت قتلة قد تنسيب المرأة مكاحها بدون طريقة الجديد مثلا الآن لو كان هذه المرأة قامت بإرضاع زوجتي فإن في هذه الحالة تصبح أما للزوجة من وجه وأما الزوجة شخصها يحرمها بالآكب على جمتها فهي إلا في أسفل مكاحها اذا ادسد في كحانه الزواج ادسد في هذه الكحانه الزواج فان في هذه الحاله تتحمل المسؤوليه نفسها ولا ولا له احقاف لو انه وقع ذلك اننا نقول إن هذا النهر حق للمراه لكنها لم تتسبب في فسخ النكاح او فساده فانه يحفظ حقها ولا نغها نعم وبعد الدخول مهرها بحالته بعد الدخول ما هو هذه بالنسبة للأصل هذا المثلح يا خلاف هل يسقط النهر إذا تسببت المرأة في المحرمية بالرضاء أولا يسقط بعض العلماء يقولون أنه إذا تسببت تسبب ما هو إذا كان قد دخل بها ويقع في رضاء الكبير ويقع أيضا في أربعة صغير لأنها إذا أردعت الزوجة طارق من الزوجة من الرضاء أم الزوجة من الرضاء حرام أم الزوجة من الرضاء كما بينا أن المصاهره يدخل فيها ما يسري في النسب أن الرضاع يسري التحريم به في النسب وفي الصهر يعني في محررات النسب كل محررات المصاهره فام الزوجه من الرضاع محرمه وبنت الزوجه من الرضاع محرمه وزوجه الابن من الرضاع محرمه وزوجه الابن من الرضاع محرمه يجب لا يقع وبينا هذا وبينا انه حدثنا ثين العلماء رحمهم الله وفي هذه الحالة إذا وقع على هذا الرجل إنه في هذه الحالة اختلفت رلمات إذا كان قد دخل بهذه الزوجة التي تثبت في إستاذ عرضها دخل بها هل المهر يسقط دماء على أنها أرشدت العقد وليس لها نهر أم أننا نقول إن المهر بستحق بالدخول وقد دخل بها واستمتع ثم يسخ من كعبين الشهاد وقع على المكاح لكنه لا يوجد ثبوت المهر واجهام للعلماء رحمه الله عن ما يحذر روايتها الجماهير على أنه لا يسقط وستدلب بقول عليه الصلاة والسلام ولها المهر بمستحلة من فردها وعنه أنه يسقط لأنها تسببت في ضيار حقها وحينئذ لا يكون لها استخلاق المطالبة وفي الحقيقة من القوة بمكانها يختار الشيخ الإسلام بنا رحمه الله وإمام قيل هذا بواية عمنا رحمه ويقويها سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم العلام الإمام رحمه الله ورحمه الله يليل إلى هذا القول ويقويه أنه, أنه المسقوطة هو عوجة بحيث القوة من حيث أن نذهب معنى. وإن أفده غيرها فلها على الزوجة والمثنى قبله مثل هذا كما وأن الغير تشدد في إسادة المتاحة هذه الضفتة لو تسبب في إسادة مثل ماذا كما لو أنه حجدها فأرضعتها بالقوة فقد أصدع عليها في هذه الحالة نقول هذا الذي تسبب وكانت السببية قوية التأثير ومفضية إلى العضاء مثل ما هو مقرر في السببية المباشرة مسألة السببية والمباشرة يا أصران مسألة تأثيرها إن شاء الله في الجنايات لكن هنا في مسألة الرضاة لأنه مهدد امرأة وهي الزوجة المرأة وهي الزوجة وقالنا بالقوة ترضع هذه الصبيحة فأرض عزيزة المباشر للرضاة هي الله الزوجة والذي تسبب هو المهدد المكر فهل الضمان في هذه يكون على المهدد المكري أو على المقرأ فيكون هل يكون الشكم بالسببية أو يكون للمباشرة أو يجمع الإحلام في بعض الأحيان يكون الشكم مؤاخدة القرصة مثل القتل فأنا شخصا وضع السلاح على الشخص وقال له إذا لم تقتل سلاما أقتل فقتل يقتل الإحلام يقتل الذي هدد لأنها سببية قوية مفتية للقتل ويقتل الذي باشر القتل لأنه ليس ديموكرا. الإتراح شرفه أن يهدد بشيء أعراف. ونفس أخيه كنفسه. فهو ينقذ نفسه بالقتل لقتل أخيه. لكن لو أنه هدد بالقتل على أن يطلق لنا يجدره المطلق. هو يسد القلاة. لأن الطلاق أخص من القتل. لكن هنا خير حقين. بين حكمين. بين أن يقتل و بين أن يقتل أخاه. ولو تضر أبا ما قتله و أنه لكن هو أفضع إلى الحكم المباشرة قويا ولذلك بعض الحياة تكون سببية لأن تكون مباشرة تكون سببية قوية في التأثير بحيث يكون حكم للسببية وتفقص المباشرة لو أنه أخذ حياة وأنهش هذا الشخص فقتلت أخذ الحياة فلسأ الشخصون خطرت مالا الذي قتل حياة فما الذي يجاء بعض الحياة الذي قربها المباشر حياة والسبب المكلفة فحين إذن تسقط المباشرة وتكون بكل فكر بالسببية وببعض الأحيان تكون المباشرة تسقط السببية بنى الحفرة دائرة بنى جدار ومما بنى جدار جاء شخص ورماه على شخص انته قتله فهذا الذي بثت الجدار باشر والذي بنى الجدار تسبب يعني ولو أن يكون الجدار موجود إلا ما قتل يعني اثرت القلصار المغلب السببيه وثار المغلب المباشر وثار نعطي الحكم للمجموع الامرى فهنا عندما السببيه والمباشر تهدد امراه لانها قررت فسخت عقد زوجها بهذا الرضا هل ننظر الى كفاثه الرضا من المرد من الزوجه او ننظر لمن الذي تسبب في الاذى وهو مقدم هذا طبعا في مساله هنا ننظر لمن الذي والذي وغب على المرأة لأن الإخراف يرفع التثليف وطبئنا هذا في النساء كطلاق مكره وغيره من المساء لتبين نفسه في النساء فهنا يقوى تقوى ومن هنا بيّن رحمه الله أن من تتذب في الساد المكاة إنه يرمي يكون عليه ضمان نفس النهر قبل الدخول إذا كان تثنة وأربع أسعبها أثبت المكاة وجب نص الصداق المستحق عليها لكن يطالب الزوج يطالب الزوج لدفع نصف النهر يطالب الزوج لدفع نصف ثم يرجع هذا الزوج على من, من تسبب في الإجساد وقد ديننا هذا في نفاع المتقدمة لعنى في الضمان ها. وجميعه بعده وجميعه بعد يعني بعد الضخور وهذا على القول بأن النهر لا يتقف قد ديننا هذا نعم ويرجع الزوج به على المفتن يطالب الزوج لجميع الصداق من كان قد دخل على هذه الذي فقد المساحه او يطالب بنطقي اذا لم يرضى يتعارض بعد ما نبدا نقول له اقل دعوى وطالب لم تتسبب في هذا الاثاب وكان تسبب وكان الاثاب منهم ماشي امن طالبه بالنهر كله إن كان بعد الدخول وطالب بنفس بنفس كان قبل الدخول نهر. ومن قال من زوجته أنت أغسي من الرضاء بطل النساء ومن قال لزوجته أنت أغسي من الرضاء فقد أطر وأعترف أن ألا تشل له فيؤاخذ بإقراره ولذلك قينا أن أقوى سجد وأقوى الأدلة الإقرار وهذا ما ينتميه بعض الغلمات بسيد الأدلة والسيد في لسان العرب هو المقدم في كل شيء فقالوا إنه إذا قال قال أخذف. إنها أخذف فإنها في هذا الحالة يؤهد بإقراره ويزم به ويبقى بالنحرمية ظاهرة يعني أنها حرمت عليه وبنان على ذلك يقول الذي قال شهادة من نفسه على نفسه بالقرام المخافر وليس هناك أصطف من شهادة الإنسان على نفسه لكن لو كان قوله يريد أن يثبت به حق المرأة فحينئذن يتهم لأن السهادة الحدة والإقرار الحدة ما لم تدخل بالتهلة فإذا دخلته السهلة ضعف الاحتجاج به الإقرار المجنوني متهم يعني ما هو مقبول لذلك الحدة لتهمتي بالكبد لأنه يخذب على نفسه ويستعنده عقب إقرار التكران لا يعتد به ولذلك شما جاء ناعي وعقر وعترف قال صلى الله عليه وسلم كنازل حيث مثلي أشريك خامرا لأن التكران إقرار ما بحل تهنة. فهنا حدنا التهمة في العقل والإدراس والتهمة في جلد النفع في العقل فإذا قال لها أنت أختي من الرضاء وكان قد استحق عليه ما هو إن يبني يتخلص منها لأنها أصلحت ليست بزوجة له وحين يبني يبسخ نفاحها فإن كان قبل الضخون وفدقت سلامه فإن كان قبل الضخون وفدقته في قوله إذا صدقت الزوجة لا عندها إشفاج في ذاتها المثال ومثال قال قبل الدخول دولة لا إشفاج لأن قبعا العقد العقد إذا كان على أخت من الرضاعة جنس من الرضاعة وعنهم من الرضاعة فالعقد مفاس من الله وبعضه ليس حقه المعظم أمسكا ولا كمان فحين انتها بالحال يسكر وإذا صدقت قبل الدخول فلا شيء ألا وإن أكدت مفالها يسكر. وإذ أكذبته قبل الدخول قالت لست بأخيني من ربضان والدتي ما أرضعت وأنا لم أتضع من والدتي وهذا الكلام الذي تقوله ليس بالصحيح فكذبته ويضع هذا إذا كان الرجل لا يخاط الله من شاء الله سلامه الحاجة أو رجل عامل تهم الشكور عنده شك قل حاجة وصدقة فجاء الشخص يريد الزوجة وعد إلى شخص ضعيف الناس ضعيف ما تصدقوا المرأة فكذا كان شخصاً ثقة وقال أنا وهن وكان بعض الحلماء العلماء في لناند الحنيف وغيره الله علي يقبل منه العذر قال أنا كنت أظنها فلانا دن فلانا لكن فدين أنها دن فلانا رضعت من هذا الفلان فإن حين يجب أن أغارف فدقه يعني إذا كان الرجل أسند إلى عذر مقبول يرى بعض الحلماء في لناند الحنيف ورحمه الله بعضاً مخفلت أن عذره مقبول أنه يحقن لقوله فهنا إذا, إذا كذبته فتفتحق نصر نهر ما هي القضية؟ القضية أن الزوج من ما عقد على هذه الزوجة استحقت نظر النهر لو فارقها قبل الدخول العقد الصحيح وشرحي فأي ادعاء يعني حينما يدعي الفتر بالنسبة له أطر أنها زوجة أنها أختي من الرضاعة فينسخ النساء بناء على إكراره فيؤخذ هذا الإكرار لكن بالنسبة للشقوق لا يفقط الله إذا حذرت لا يفقط لها نفسه لأنها تستحق نفسه من المسمى ويحكم بالله من جساق الأقل لأنه على نفسه أنها نتحدث لنا ماذا؟ ويجب كله بعده ويجب عليه تبعث كل بعده لأنه يقرار هنا وبعثته لأنه يتهم بأنه يريد أن يفق أنه عن إدرس هذا الباب فكل رجل يستمتع بالمرأة ومتهمها صلى الله عليه وسلم من الله هذه أختي من الرضاة أو بنت أختي من الرضاة نصد الله سلامه قد يفعل هذا ويفتح هذا الباب لكل شخص حتى يتخلص من حق جوجتي في نهرها هنا. وإن قالت هي ذلك وأسجبها فهي جوجته حكما وإن قالت هي ذلك فقالت له أنت أخي من الرضاة فإنه في الظاهر يعمل بقولها لكن في الحقيقة والباطن يتجرون يستمتعها ويستمتع بها لأنه لم يكن تمّى شيء يدل على صدق هذه الدعوة يعني من حيث الظالم يزوجته وتخلّه حيث الباطن يزوجته وتخلّنهم لكن وجود هذه التهمة في الظاهر خطنا تمّى من شكم ظاهرة من اتحلال علاج من حتى أن تنعمل إلى إذا قرّت أو تبين لها أنها زي أنها أخف من الرضاء وقع هذا نفس من صلى الله عليه وسلم العافية بذلك الحوادث مرض علينا أنها مكفت أنها أخيها من الرضاء إشيء مكفت عن جدر أسران يدل على أن الرضاء ينبغي أن يشتغ فيه فأنه على الأم وعلى أهل الولدين أن يفرقوا الله إبوه وجل وأن يحفظوا الرضاء وأن لا يغيروه فالأم إذا كانت ولدها بصدع وصدع وصدع تخبروا كل يابنين أنت اتضاءت من ذلك فلان يتحدد لهم مرأة أن يتتضع لنا هاكذا الأخت إذا علمت هناك رضاعة خياضية فيه حتى لا أقع الحرام هذه الأمور يصعب يصعب ضررها إذا تساهل الناس في الإشرافة ضررها عظيمة ولك رضع العلم أن إنه من الناس منتظية مثله إن زوجته أخت له من الرضاع وفقد عقمه لا نفطع يعني أن تحمل الصدمة ويقع هذا النساء عيوان هذا الضرر قضيب شكة ولذلك ينبغي أن يشتغل هذا الأمر وإذا شكت بالرباع أو كماله أو شكت المرضعة ولا لدينا فلا تحرين قال رحمه الله وإذا شكت الرباع يقول المصنف رحمه الله وإذا شكت الرباع الشك استواء اجتمالي دون وجود مرجع فإذا استوى الاختمالان وجوداً وعدناً فإننا نبقى على الأصل فنحن لا نحكم بالرضاعة إلا إذا ثبت وجوده إذا ثبت أن هناك رضاعة أما إذا لم يثبت أن هناك رضاعة فإننا لا نحكم به الشكور لأن الأصل واليقين أنها أجنبية وأنها حلال ولا نهجب عن هذا اليقين إلا بيقين الناس أو كمالهم أو كمالهم يعني مثلاً قال قالت أربعة رضعات يتأكد منها لكن خمسة أشك فيها هل تم العدد أولا تم العدد أولا فحينئذ يقال اليقين أنها أربعة رضعات حتى يتلقى أنها خمسة أو شكة المرضعة ولا بينا أو شكة ولا بينا يعني شكة هل هذا محمد الذي تضع منها أو غيره ولا بينا تبين حقيقة الحالة ثم يتبين بينا بينا لأنه يتبين بها جميل الأمر ويمكشف بها وزه الحق ويظهر بها الصواف فإذا لم تكن هناك بينا مثلا هناك شبوط يبينون زمن الذي يرى الله فحينئذ لا نحكم بهذه الظنور ولا نحكم بهذه الاجتماعات يبقى الأمر على الأفضل فلا تحرين, تحرين. أن تشكي له أنها زوجته حتى يسبت الموجب التحرين بيقين ولذلك تقدم معنا في القاعدة الشرعية ليقين لا يزال للشك أنه إذا شكت في الأعداد ذنها للأطل الذي هو اليقين ودائم إذا شكت هل هناك وضاع أو ليس هناك وضاع فمعنا يشك هل هي حراب أو حلال فالأطل ما حلال حتى مستوى أنها حراب وإذا شكت هل هي أربع رضعات أو خمس فاليقين أنها أربع وخامس منها الشك فنجد على الأربع وقف على هذا من الإنسان قال رحمه الله تعالى تجاب النفخار أحمد الله إليكم فضيلة الشريف وأجزم لكم المفوظة والعلم فضيلة الشريف خدم الضاع المنذوب إليه في الشر ووردت مصوصا في الترضي بشي أم هو على الإزاحة فقر أسابق الله بسم الله الشمد للناس صلاة والسلام على خير خلف الله وعلى آله وصحبه ومعه أما دائم الرضاء الأصل فيه انه حلال يعني مباح لا بسبه ولا حرام داخله يكون واجبا إذا كان امصادا للرضيع راى رضيعا يريد ان يموت ويهلك ويحتاج الى منرضعه فقامت له الرضاعه فهو واجب لان اشياء النفس واجب وما ليس من واجب الذي هو واجب يتوقف على رضا الوالد رضا الوالد يكون مندوبا اليه إذا كان هذا الربيع يوجد مضحة ولكنها ساجرة نصر الله عليه وسلم عزمي إذن ذكر ألينا السلف وجواه من الحلم يكون نصر الله عافية ضغي بغاية جنة تعالى الله وإياكم او إمرأة ساجرة أو مشركة من أهل كتاب يهودية أو نصرانية أو أمكانة وحنية أو كتابية فلا ينزد فينا المسلمة مثل ما يقع الآن لدعض الجاليات والخارج فتكون المرأة المسلمة عندها لبن وفيها لبن يمكن أن ترده وجميع من الحول هذا الرضيح شافرات او مثلا من الممسات أو الضغان فلا شك فينا استضاع غير من المسلمة هذا يضره لذلك كان عمر رضا الله عنه يشدد في الرضا عن الاتباع من السابرات والسافرات وكما روا عنها اسم أبي الشيطة وغيره ينهى أن هذا يشد فيه رضي الله عنه ورضاه ويقول أن الرضاح يعدل يعني يؤثر في الأخلاق ولأنه إذا اقتر عن السافرة ربما أثرت عليك الدين ربما أثرت عليك عقيدة ومن ولد يحن إلى أنه من الرضاح كما يحن لأمه من النفذ وقد يحن لأمه من الرضاح أكثر من أمه من النفذ إلى ماته فإنه حمين الرضاعة وقدر كبث الولد الذي تضع عنده من الحنان والعاطفة أكثر من الولد غير الرضيع لذلك ما كنا يقولون صاحب العلد على كل حال يعني الله يتلافي رضاعة الولد يستكمل يرضع رضيعاً الذي رضاعة وقد يجد عنده من الحنان والشفقة يمتغب لا تخبر أن ابن عم يمات يكفي أو يقوم او يزور فتجد شده من العاطفة والحنان ما ليس عند غير الآن تجد أمك مريضة يقول لدها مبتشرة لا يباري أبداً ولا يدد عنده هذا مشاهد موجودة دليل هتش واضح لهذا على كل حال الرضاع يؤثر فيكون واجداً إذا كان بإبن طالب نحس مندوباً شديداً إذا خشي عن الولد يرتضر رضاعاً مجدر خاصة إذا كان قريبا يصل به الرحم مثلاً الأخ ترضع ابن أخيها أو ابن أخيها جبراً لخاطب أخيها يكون مندوبا وفيه فضل وفيه صلة رحم وفيه إدخال سرور على قليل وإدخال السرور على قليل فيهن الأجوة ومندوبة على الحرم من, أجل من, أجل من أجل غيره يكون الرباع مكروعا ومحرما إذا قصد بيه تحريم الحلاة مثل ما يتعلم إن الله سلام على هذا البعض تربح بنات العنق حتى لا يتزوج أولادها من بنات أخي زوجها ولكن يستزوجه من بنات الخالة فسريدا تجذب مثلا بناتها أو أبناءها إلى قرارتها هي هذا فهذا يفعل هذا بعض المنسان فهذا أرض سيء وقص سيء وتحريم لما أحلى الله لأن يقصد به قطع الصلاة من محبة التي تكون فصل الزواج المشاعر فإذا قصد به قص محرم فهو محرم يقص وإذا قصد به قص والد من إحياء محلة فهو وارد إذا من دوف فهو من وعندكم حل مختلف جاب لكن الاصل العام انه مباح والاصل العام ان الوالده المرضعه لها اجر ومثوبه ولذلك تكون في مقام مندوبه لان في مشقه وانا ولذلك حل الله للمراه المرضع ان تفطر لان من الذين يطلبون الصيام لا يطيقونه يجدون فيه المشقه والتكلف والان وهذا يدل على وجود الانا وجود الانا قدره الشرع بهذه المرضع وما كان فيه أناس فيه يأجر فيه مسعوبا خاصة إذا كان فيه إصراحا للنفس وإنقاذا لها وأذكر الله بردنا أن المرأة إذا كانت حنقاء أو عطبية أو هوجاء معروحة بالهوت قالوا الرضاء يؤثر في اتداء الرضاء, الرضاء يؤثر في اتداء حتى قال بعضهم الرضاء أشد من اتداء الرضاء أشد من اتداء يعني أن الأخلاق تأتي في الرضاء أكثر من يأتي في طبيعة الولد ولذلك إذا خافت المرأة المربعة أنه يرتضع منبأة ثانية عن طبيعة وفيها مرض وفيها بلاء وأرادة جزوه إليها وقد أحكمت وأجرها أعبر فيختلف بحسب اختلاف الأحوال ومشفة العندبه ومشفاته وحكمه وإيجابه وحرينه وخراهته والله محمد الله أرسال الله صلى الله من فروق أو المسائل المستثناء التي بين الوضاء والنسل كم عدن الإرثي في, في الوضاء المسر لا إخوان القوارب والضواب والفروقات الواحد لا يأتي مع الدرس ويضع أشياء يعني ممكن تتكلم على هذا لكن هناك يعني كم من الإخوان طلابين عندهم أشهد ربما تكون أشهد لا على ما يسألون. يعني هذه المسائل الدقيقة والله اهلا وسهلا فينا لكن قضيه قضيه المنهجيه في السؤال بعض الاسئله يذكر انها قال يعرف لو لو يعرف مقدار ما يتحمل الانسان من التعب كل شويه بيتواجه ايش تقال منها ف اريد يعني يعني خاطر رمضان كريمه <تصفيق> انا كل حال يعني الظروف تحتاج الى نوازق انا كل حال ان نفقد شيء ونرضى شيء اخر الذي يثبت الرضاء من كهة المحرميه والحرمه وما ذكرناه الاذا لا يثبت النسب والنسب يثبت ولا يثبت عقلا يعني لو قتل من النسب فاخوه بياء الامر وانبه يعقل وابن امه يعقل وابوه يعقل وجده يعقل ولكن لو قتل خطا الاهل من الرضاع والاخ من الرضاء والان من الرضاء فانه لا احكم كذلك أيضاً بالنسبة للنفقات النسد يوجد تكون في وعلى الوارد مثل ذلك فإذا استقر الإبن بعد قلوبه ورشته ومن يتكسن لجم الأب أن ينفق عليه وأن يعوره وأن على أمره فلو أن إبن من الرباع استقر لا يزن بما يزن به الأب من الإنساق عليه لا يجوز إعطاء الصدقة للإذن من النسب وهل الإذن من الضضاع يحرم أن يعطيه أو لا بعض لبعض العلمان من لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إننا شاطمة ضبعة مني وقالوا بناء على ذلك يجز له أن يعطيه لأنه ليس ضبعة مني وقال بعض العلماء إنه بارتباع يكون في حكم ضبعة من الشر لأنه اقتبى دونه وقفي من في الحديث أن الرضاعة تنشد الأغنى وتنبت اللحم فلا يؤثر ورضاعة نصف عليه غير واحدة فحين يدن يستوي الرضاعة المثل أولى يستوي على خلاف المعروف في مثلة المثل كذلك أيضا في مثلة الإرث طبعا المثل يوجد في بوث الميران الرضاعة ينجي بالإرث مسألة الصدد من النثل والأخ من النثل والعم من النثل قال من النشط له حق الصلة ولكن من الرضاء لا يكون له من الصلة ما يكون ليس من ذوي الأفحام الذين أمروا بثلاثهم أمرا لازما ولذلك فرق بإن ما يكون من الرضاء وما يكون من النشط في جوان كثيرة يعني مثل في جوان لكن هذه ما يحضر أو أكثر ما يوجد من الصلة إلا أن الرضاء في الأصل اكثر ما يجي لي ان احكام يجري في مساله الاحريم والمحرميه وثبوت الاثار المتعلقه في النكاح والخلو والنظر والافتراق ونحن ثالثا اسابني المصيبه في شيء في الشارع اشكلت علي مساله انني صليت الظهر في محضر البيت فصليت كفيه النذير وفقدت فضيلة الوسر فما قال صلى الله عليه وسرنا اجعلوا آخر صناتكم لنا لوسر فكيف أدركها إلى فضيلة هنا تحرط يعني بل تقول فقط فضيلة الوسر وفضيلة تأخير الوسر فضيلة الوسر لا تقول الوسر لك أدرك تعالى لا أذيع عمل عامل عامل من يسمي الذكر فأدرك هذا ووطنك ثابت وأبشر بخير فإن رسول الله, الله صلى الله عليه وسلم صلى رحعتين بعد ما أوفر الحديث صحيح عن إن المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأبداها أنهم صلى رحعتين بعد ما أوفر قالوا لبيان الجوال وأنه يجوز أن تصلي الشفعة بعد الوقت ولكن اجعل وآخر صلاتكم في الليل هذا لمن يقول آخر الليل فإذا قمت في آخر الليل وأردت أن تصلي تصلي ما شاء الله ثم بعد ذلك تنقض أولا الوتر الذي أوثرته ثم تصد منها شاء الله ثم توتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة فلما قال لا وتران دل على أن الوتر ينقض الوتر وأنت إذا أوثرت في اول الليل وتريد فضيلة الوتر في آخر الليل سقط دنيك على ظن دان الخطأ لأن كنت أظنك ما ستطيع آخر ليلة عندكم فإذا قمت نقضت الوتر الأول بركعة ثم بعد ذلك صنيت شفعا ثم أوثرت وهو فعل معذور عن علي ونزل ونحن عن رضي الله بن عمر وغيره من أصحاب الليبي صبعا جلّم وضع للصنة يبدو علي إذا كنت في آخر الليل أما إذا ألترت من عنده الليل لما صليت ركعتين وضوعه في حية النفسك أو أردت أن تتنفل أو أردت أن تسأل الله من صلي أو, أو من دم وصليت ركعتين او أربعا أو ستا أو ثمانية فلا بأس أن الشجع بعد الريت الجائف ولكن الأفضل والأثنى إذا كنت في آخر الليل أن تدعي إلى آ بالليل وفا فلو قمت آخر الليل ولكن عندك ميان أتفرني ولكن تريد أن تصلي الفجر فتترق الأوتر الأول كما ولك أتفرني ولكن عايز فما تصلي من شاء الله ولو أتفرني فما توتر فقده جائز الأمر على السعة والحمد لله وقد ظلت على على ذلك ظلت على أنه يجز التوتر من أول الليل قال عائشة رضي الله عنه من كل الليل, الليل قد أوتر رسول الله إن شاء الله عزيزي من أوله وأوسطه وآخره وفي رواية من أوله وأوسطه وانتهى من السحب هذا يدل على السعة والحمد لله فليس هناك إجزام بشيء لكن الأفضل والأكمد أنك إذا كنت أخر ليل أن تنقذ وطرة في المتشس تشفر هنا لجذالك تصلي وطرا لكي تصيب الدعوة في السحر وتصيب الدعوة في الوقت الذي يستجاب فيه الدعوة ولأن الصلاة في هذا الوقت أعظم أجرا وأعظم نسوقة لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصلاة قال عليه الصلاة والسلام وركعتان يرتاقهم المؤمن في جئك الليل الآخeen وقال إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في Credit Sash Tort هذا يدل على فضل أن تكون صلاة في هذا والسبب السابط في هذا الوقت والسبب السابط أنك تنتهل السنة في قوله عليه الصلاة إجعلوا آخر الصلاة بالليل وسرا والله تعالى سابقكم من فضيله في الشيخ الدكتور سالم شخص استيقظ من الليل تشرب واكثر يدب من فجر من الظهر وعندما انتهى سن اقامه الصلاه فظهر له انه اكل تعد الله المنبغي اولا على الانسان ان يختار فاذا امكنه ان ينام امكنه ان يرجع الى الساعد امكنه ان يتحرى لذنه لان حق الله عز وجل في هذا الوقت ان يمسك وما لا يتم الواجد الذي فهو واجد فينبغي احتياطي حق الله أنما أن يقوم ويدعي أنه لا يعرش شيئا فيما يذن إلى طعانه وشرابه ويأكل بعدما يأكل ويشرب يبحث هل دخل صدر أو لا ما يجب ما يجب هذا فلا يرضى أحد من حقه أن يضيع ذهابه قال ابن عباس رضي الله عنهما إِنَّ اللَّهَ لَا يُخَابِع يعني ما يخذى أحد الضضب هذا ويذهب الزعب الذي يترخص أن يقول لا يلزمون يسأل ويعطن يسور بعديهم وقد قالوا صلى الله عليه وسلم تبيني الله الحق وأن يطبع فبيّن هذه الأركان كان الإسلام هذا في حذ وبيّن أن حق الله عز وجل لا فيه هذه حرماس لحظة وحدود ولذلك ذكر الله عز وجل أنه من شدود الله وأن علينا أن نفق الله عز وجل ذكر شدودا وأمر ربو فقوة سبحانه وتعالى وأن لا نقربها في الواجهة المسلم أن يتحرر وأن يصدر ولعل الله عز وجل أن يبتليه في تلك الليلة فيقوم بعدما أذن فجر فلا يعلم مقدار أجله في صومه وصبره في ذلك اليوم إلا الله سبحانه لا شريفه الصوم وحده من الأأمال التي لا يعلم فواضحة إلا الله وحده ولا شريفه كل عمل من آدم الحسنة بعشرة ثالثة إلا الصوم إلى سفل من أجزائك إلا الصوم فإنه لي وأنا عزل لي قالوا جعلهم مفتوحا يأمرهم على الصبر والله يقول عن الصبر والصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم ضغير حسا وكان يذكر بعض العلماء يقول إن من أجله أن لو قام عزل وصدق في صومه وأجل من الله الصوم فقامت عليه الفقوق كثر الله أجر الصيام حتى تقضى عنه الفقوق والمران إذا الله أدرى الصوم كثيرا فيقضى يقضى بالحباب لأنه قال فإنه لي وانا عزي به كان الصوم جعناه ومشبطه وخدح وابتناء فأجره أعظم أصلابه عند الله أجن وأكبر وصوم بتقوى وخوض وورع مثل أنه يتحرى ولا يورد نفسه الموارد ولا يضع نفسه في الأمور مشتبهة فهذا أعظم أجر عند الله شكرا وأسقل في نزان وأقبل النهر على الجوادي وبلاكه تم استعمل في هذا المعنى في المصحف فكثر اذن طلع السلام في فضله فندا واجدا فذي اذن بحقوم اذن قال في الصم فبينه لي هذا التساوي وأمن في دفع الاشياء ودفع حركة طلع من الاقوم وجنه والجنه الرقاي جنة الابد من الماء فاذا مضى على افتراق فانه لا يحتضره شيء كما بعد الايمان بالله عز إقامته للصول على أثنين في واثنين كانت الجنة مخروفة او فيها تضييع خنائين لأبيهم كلاليب النار وخطفها وخطفها على قد وعي وعي الله ما ضيع عن الجنة فنسأل الله العزيز بكفة العصر كلمة أن يتولنا برحمة وأن يجب رفسنا وأن يرحم ضعثنا أن يتولنا لما تولى به رباده الصالحين نسأله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا وإياه من موطان الشعر واتقنا وادركوا لنه القدر وافضم له ربهم من الخير والفضل والبر والخير والاحسان ربنا اليه ايرى هو قد وعلينا اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.